اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا ذنوبنا اليك صاعده ورحمتك الينا نازله سبحانك وبحمدك كم من بليه ابتليتنا بها قل لنا عندها صبرنا وَكَمْ مِن نِّعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرُنَا يَا مَنْ رَأَانَا عَلَى الْمَعَاصِي عَاكِفِينَ فَلَمْ يَفْضَحْنَا يَا مَنْ رَأَانَا عَلَى الْمَحَاصِي عَاكِفِينَ فَلَمْ يَفْضَحْنَا اللَّهُمَّ يَا رَبَّنَا اللَّهُمَّ يَا مَوْلَى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 يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا, الذي ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إن طرتنا فمن يقبلنا وإن بعدتنا فمن يقربنا اللهم إنا لذنا بجنابك وتعلقنا بعفوك ومغفرتك اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وامل صالح مبرور يا عزيز يا غفور